لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم معليم فوهبنا له إسحاق ويعقبنا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 قل من انزل الكتاب الذي جاء ابه موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرطاس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يدي ولتذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة بسطوا أيديهم والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا فسكم اليوم تجذون عذاباً هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء